لما الكون اختار بشوفك قلبي طار خليتك حلالي والأمر منك غار خليتني حلالك ومنك عقلي طار وانا وراكي دايم دوم لك ساعة بساعة ويوم بيوم هالقلبي بحبك مغروم جاني فيك هو انا وراك دايم دوم ساعة بساعة ويوم بيوم هالقلب بحبك مغروب جنين فيك الليل نهار بعيونك مجنون فيهم شوف الكون لما تكون قبالي بيتحاكون عيون لما تكون قبالي بحضنك بجنون وأنا وراك دوم لك ساعة بساعة ويوم بيوم هل قلبي بحبك مغرور جنين في And I'm walking day ساعة night, ويوم بيوم hour, day by لكي ميكون مثل كل الكون انت لقلبي دقتو دقتوني قد تكون انت لقلبي دقتو دقتو لك تكون وانا وراك يا يندو لك ساعة بساعة ويوم بيوم هل قلبي بحبك ما شوفك قلبي طار خليتك حلالي والأمر منك بكبار خليتني حلالك ومنك عقلي طار